وما أنفقت من نفقة قليلة كانت أو كثيرة ابتغاء أرضات الله أو انتذبتم فعل طاعة الله من عند أنفسكم لم تكلفوا بها فإن الله يعلم ذلك كله فلا يضيع عنده شيء منه وسيجازيكم عليه أعظم الجساء وليس للظالمين المانعين لما يجب عليهم المتعدين لحدود الله أنصار يدفعون عنهم عذاب يوم القيامة إذن في هذه الآية الحث والترغيب على الإنفاق في سبيل الله وعلى التطوع في الصدقات الواجبة وأن الله عليم به وأنه لما أخبر أنه عليم فإنه يضاعف الثواب والجزاء وما للظالمين من أنصار أولئك الذين ظلموا أنفسهم وظلموا الآخرين ووقعوا في الظلم ليس لهم نصير ينصرهم من عذاب الله تعالى ان تبدو الصدقات فنعمه وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ان تظهروا ما تبذلون من الصدقه بالمال فنعم الصدقه صدقتكم وان تخفوها وتعطوها الفقراء فهو خير لكم من اظهارها لأنه أقرب إلى الاخلاص وفي صدقات المخلصين ستر لذنوبهم ومغفرة لهم والله بما تعملون خبير فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم إذا الإنسان يدفع الصدقة إذا أسرها فهو أفضل حتى يجمع مع الإحسان العملي الإحسان بالستر فجمع إحسانين وإذا أعطاها فنعم الصدقه من تصدق وأعطى وإذا اخفاها الإنسان زاد أجره وربنا قد حث على هذا قال ويكثر عنكم من سيئاتكم ففيها ملمح على أن مما يمحو الذنوب الصدقات والله بما تعملون خبير فربنا هو الخبير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 هدايتهم لقبول الحق والانقياد له وحملهم عليه وانما تجب عليك دلالتهم الى الحق وتعريفهم به فان التوفيق للحق والهدايه اليه بيد الله وهو يهدي من يشاء وما تنفق من خير فنفعه عائد اليكم لان الله غني عنكم ولتكن نفقتكم خالصه لله فالمؤمنون حقا لا ينفقون إلا طلبا لمرضاه الله وما تنفقوا من خير قليلا كان أو كثيرا فإنكم تعطون ثوابه تاما غير منفوص فإن الله لا يظلم أحدا ولما ذكر الإنفاق في سبيله ودعا المؤمنين إليه بين لهم المصارف التي ينفقون فيها فقال قبل أن أقرأ أحب أن ادلو بلبي ليس عليك هداهم على الإنسان أن يبلغ رسالات الله تعالى وهو غير مطالب بالنتائج المهم أن الإنسان يبذل نفسه وهذه الآية ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بل كل من تشرف بالإسلام وجب عليه التبليغ تبليغ رسالات الرسل حتى يصير الإنسان خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدي رسالاته أما ذاك الذي يبث الحرام فهو خليفة للشيطان هو للشيطان قال ولكن الله يهدي من يشاء هداية التوفيق من عند الله هداية الدلالة ينبغي أن يقوم بها كل مسلم ثم ذكي ربنا ذلك. قال وما تنفق من خير فلأنفسكم جاء ذكر اسم الصدقه بالخير لان المال يؤول الى الخير كما ان الايمان وصف بالخير لانه يؤول الى الخير وان الانسان اذا انفق فانما قدم لنفسه قدمه للزمن المستمر في الزمن القصير قال وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله ينبغي ان يقصد الانسان بنفقته وجه الله حتى ما يقدمه لأهله من طعام وشراب ينبغي على الإنسان أن يبتغي به وجه الله لأن الرجل ينفق النفقه يحتسبها تكتب له صدقة قال وما تنفق من خير يوف إليكم أي خير وأي صدقة تنفقها فتنالها يوم القيامة مضاعفة وأنتم لا تطلبون فربنا جل جلاله لا يطلم ولا يهضم سبحانه وتعالى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 وما تنفق من مال وغيره فإن الله به عليم وسيجازيكم عليه أعظم الجساء فسبحان الله ربنا جل جلاله خلقنا وهو مستغن عننا ورزقنا ثم ما ننفقه نؤجر عليه فهذا من فضل الله تعالى علينا الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله في الليل والنهار سرا وعلانية بلا رياء ولا سمع فلهم ثوابهم عند ربهم يوم القيامة ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمرهم ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا فضلا من الله ونعمة لا إله هو. وتأمل أخي الكريم هذه الآية الكريمة حتى يصير حالك حالهم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار إذن هؤلاء قد جعلوا الليل والنهار خزائن يخزنون بها لأنفسهم من الأعمال الصالحة هؤلاء يعلمون أن الليل والنهار يأخذ من أعمارهم فصاروا يأخذون من الليل والنهار ويجعلون الليل والنهار سببا وسبيلا لتقربهم إلى ربهم سرا وعلانيا بعضها يستطيع أن يقدمها سرا وبعضها يقدمها علانيا فلهم أجرهم أجرهم لهم هم فلهم أجرهم عند ربهم وتأمل هنا عند ربهم اخر الكريم ما تقدمه لنفسك عند الله فهو باق لا يزول ولا يذهب ولا ينفد فابشر بالخير الذي تقدمه لنفسك عند الله تعالى ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا يخاف الانسان اذا عمل الانسان بطاعه الله يامن كل شيء ويعيش حياه السعاده من فوائد الآيات إذا أخلص المؤمن في نفقاته وصدقاته فلا حرج عليه في إظهارها وإخفائها بحسب المصلحة وإن كان الإخفاء أعظم اجرا وثوابا لأنها أقرب للاخلاص أولا أقرب للاخلاص وثانيا فيها إحسان لمن أنفقت عليه حتى لا يتأثر دعوة المؤمنين إلى الالتفات والعناية بالمحتاجين الذين تمنعهم العفة من إظهار حالهم وسؤال الناس مشروعية الإنفاق في سبيل الله تعالى في كل وقت وحين وعظم ثوابها حيث وعد تعالى عليها بعظيم الأجر في الدنيا والآخرة تمت الصفحه بحمد الله وأسأل الله أن يسمم لنا ولكم الخيرات والبركات والمسرات إنه ولي ذلك والقادر عليه هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته